ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما